عند إجلاء بني النظير اجلاء وناتي ح ن م زلنا في أحداث السنة الرابعة من العجرة من احداث في وقد م اجلاء ب ن النظير الاول تلك من السنة في ربيع الأول من تلك السنة ونأتي هنا كما لا يخفى على طلاب العلم فيكم على تعدد روايات ا ل س ي ر ة واختلافهم احيانا مع رواه الحديث في تحقيق غ ز و ة ما سواء في اسمها او مكانها او زمانها ولا اخفيكم ساعات طوال بالامس مع اني قد مررت على هذا البحث ولكن لابد من ان نراجع التحقيق في كل م ر ة فقد يجد لنا جديد ساعات طوال وانا احقق ما الذي يكون بعد اجلاء ا ب ن ا ل ن ظ ي ر اناخذ باجماعي تقريبا اجماعي وليس إ ج م ا ع مطلق نقول أ غ ل ب ي ه قول ر و ا ة السر ي على أ ن بعدها غ ز و ة ذات الرقاع أ م نحترم ر أ ي إ م ا م ن ا البخاري في صحيحه إ ذ يقول أ ن غ ز و ة ذات الرقاع في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة ونحن ما زلنا في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة فكاد يكون إ ج م ا ع ا من كتاب السر ي على أ ن ذات الرقاع في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة وبعد اجلاء ب ن النضير وقبل غ ز و ة الخندق بل قبل موعد بدر الموعد بدر ا ل ا خ ر ة وهذا يحتاج من طالب العلم الذي ينقل الى الناس ب ا م ا ن ة لاسيما وكلكم يعلم بان ا ل خ ط ب ة تنتشر والناس يثقون شيئا ما فلا بد من تحقيق هذه ا ل م س أ ل ة ولا بد من ا ل ا ش ا ر ة الى اهل الفضل في هذا المجال في سنوات خلت وقد تناولت ا ل س ي ر ة في مسجد آ خ ر أ ع ي ا ن ي هذا البحث كثيرا ولم يكن في م ك ت ب ة هذا الكتاب القيم الذي س أ ش ي ر إ ل ي ه ا ل آ ن و أ ذ ك ر الفضل لصاحبه مع طلب ا ل ر ح م ة كم أ ث ل ج صدري هذا الكتاب إ ذ يتناول ا ل م س أ ل ة بتحقيق علمي طيب وهو ل أ س ت ا ذ ن ا المرحوم الشيخ سعيد حوا والد إ م ا م مسجدكم الشيخ محمد سعيد هذا كتاب سماه ا ل أ س ا س في ا ل س ي ر ة لم تكن م ك ت ب ة تحوي هذا الكتاب من قبل وقد أ ه د ي إ ل ي من ف ض ي ل ة إ م ا م ك م منذ ف ت ر ة ي س ي ر ة بعد أ ن تشرفت ب ا ل خ ط ا ب ة في هذا المسجد تذكرته فرجعت إ ل ي ه ل أ ر ى ماذا يقول في هذه ا ل م س أ ل ة ف أ ث ل ج صدري اسلوبه في التحقيق في هذه ا ل م س أ ل ة غير أ ن ي بكل تواضع أ ض ي ف إ ل ى ذلك م س أ ل ة تكاد تكون الدليل القاطع على أ ن غ ز و ة ذات الرقاع كانت في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة كما ذكر ف ض ي ل ة المؤلف رحمه الله في الذي السير غزوة ذات الرقاع كتاب أشكل على كتاب السير ولا تستغربوا من هذا فلكل عالم أ ف و ه ولكل جواد كبوه وليس كلهم كان حين يجمع ي ل ج أ إ ل ى أ س ل و ب التحقيق ف غ ز و ة ذات الرقاع وقعت فيها أ ح د ا ث ك ث ي ر ة و أ ك ث ر ه ا من ر و ا ي ة جابر بن عبد الله و أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ن ق ل إ ل ي ك م تلك ا ل آ ر ا ء كلها وكيف التحقيق فهذا لا يعطينا ج ذ و ة في خ ط ب ة ج م ع ة ومع احترامي قد لا يستوعبه الكثير ولعل البعض يمل من هذا الاسلوب انا اعطيكم ا ل خ ل ا ص ة ف ل ك ث ر ة روايات جابر ا بن عبد الله الذي والده عبد الله بن جبير رئيس ا ل ر م ا يوم احد لعلكم تذكرون هذا الاسم جيدا اكثر من الروايات حتى سمى كتاب السير نقلا عن لسان ا ل ص ح ا ب ة غ ز و ة ذات الرقاع غ ز و ة ا ل أ ع ا ج ي ب بقدر ما وقع فيها من آ ي ا ت ومعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حققه ف ض ي ل ة المرحوم سعيد ح و ا أ ن غ ز و ة ذات الرقاع قد تكررت يعني كان أ ك ث ر من غ ز و ة إ ل ى نفس ا ل ج ه ة من نجد وكلا ل غ ز و ت ي ن أ و الثلاث حملت نفس الاسم إ ذ ن الاسم ل أ ك ث ر من مسمى في هذه ا ل غ ز و ة ف غ ز و ة ذات الرقاع ا ل أ و ل ى كانت في ا ل س ن ة الرابعه ة ل ل وفيها جابر وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها م س أ ل ة ص ل ا ة الخوف إ ذ احتج بعض العلماء كيف صلى في ذات الرقاع في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ص ل ا ة الخوف وشرعت له ثم لم يصليها يوم الخندق حتى فاتته ا ل ص ل ا ة ف ق ض ا ء قضاء هل يخالف النبي تشريعا فكان أ س ل و ب ا فقهيا ما أ ج م ل ه من أ ه ل العلم حين يطلع عليه طلاب العلم وهذا اصطلاح بين أ ه ل العلم أ ض ي ف إ ل ى هذا التحقيق بكل تواضع كما قلت م س أ ل ة لم يذكرها ف ض ي ل ة المرحوم أ ر ا ه ا والله أ ع ل م تكاد تكون دليلا قاطعا على أ ن غ ز و ة ذات الرقاع وحديث جابر مع رسول الله كان في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة بلا شك بلا شك ولعل البعض يقول م ا يهمنا من ذلك اذكر لنا ا ل غ ز و ة ولنمضي ا لا يهمنا كثيرا, يهمنا كثيرا حتى لا يسمع البعض منا شيئا و ي ق ر أ شيئا ويسمع من غيرنا شيئا ويقول ما هذه العلوم التي يعطونا اياها نحن نسلك أ س ل و ب التحقيق وليتنا نسلم من ا ل س ن ة الكثير ليتنا نسلم فكيف إ ذ ا كنا كحاطب ليل لا ي د ر ي ماذا يجمع ف غ ز و ة ذات الرقاع ا ل أ و ل ى خذ الدليل على أ ن ه ا في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ففيها الحديث المشهور الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى جابر ا بن عبد الله في آ خ ر الركب قد أ ع ي ا ه جمله جمل ضعيف يسير في م ؤ خ ر ة الركب وكان من, من خلقه صلى الله عليه وسلم في غزواته أ ن يسير خلف أ ص ح ا ب ه لا في طلعتهم لاسيما إ ذ ا قفل راجعا من الغزو لا يسير في المؤخره ويدع المقدمه للاحداث والمخاطر هو قافل راجع الى ا ل م د ي ن ة ومع ذلك يكون في اخر الجيش فهو اقرب لطلب العدو ان كانت هذه هي النظره ويسير آ خ ر ه م من التواضع ولكي يتفقدهم فيعالج م ش ك ل ة ضعيفهم كما ستسمعون ا ل آ ن لا هو في ط ل ي ع ة القوم ولا يبالي بمن هلك وراءه ويقول كونوا بين يدي ودعوا ظهري ل ل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تسير خلفي صلى الله عليه وسلم فحينما نظر جابر وهو في م ؤ خ ر ة الركب لا ل ح ا ج ة ولكنه قد أ ع ي ا ه ج م ل سايره صلى الله عليه وسلم حتى جعل راحلته بجانب ر ا ح ل ة جابر قال ما بك يا جابر قال أ ع ي ا ن ي جملي يا رسول الله خرجت عليه من ا ل م د ي ن ة وهو ضعيف فها هو قد أ ع ي ا ن ي فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انزل عن جملك فنزل جابر فقال اعطني هذه العصا او قال له اقطع لي عصا من شجر الصحراء هكذا في ا ل ر و ا ي ة قال له اعطني هذه العصا لعل عصاه م ع ي ن ة او قال اقطع لي عصا فاخذ عصا فنخسه بها نخسات ز ي ا د ة عند بعض ر و ا ة السير وبعض اصحاب السنن في الحديث قال واخذ قدحا من ماء ف ق ر أ فيه ما شاء الله ثم أ خ ذ منه م ض غ ة ومجها وردها فيه ثم قال افتح فاه وادار الماء في فمه و ن س ر بقيته على سنامه ووجهه ثم قال اركب ب إ ذ ن الله فركب يقول والذي بعثه بالحق أ ص ب ح جملي يواهق ناقته مواهقه يعني س ا ق ا مسابقة وكانت ناقة رسول الله لا تسبق لا تسبق وعندما سار إ ل ى جانبه قال أ خ ذ ت أ ش د خطامه حياء من رسول الله أ ن يظن أ ن ي أ س ا ل ق ه فصرت أ س ي ر إ ل ى جانبه جنبا بجنب ف أ خ ذ يحدثني قال يا جابر هلا ل تزوجت وكان جابر فتى في مقتبل العمر استشهد أ ب و ه في أ ح د كما قلنا ولعله لم يشعر النبي بموضوع زواجه إ الى الرسول ي س أ ل ه والرسول لا ي س أ ل عن شيء يعلمه و إ ن كان يعلم أ ن ه تزوج أ ر ا د أ ن ي س أ ل عن تفاصيل هذا الزواج وانظروا خلق رسول الله ف يا هذه ل ل م س أ ة يا جابر هلا هل تزوجت قال بلى يا رسول الله قد تزوجت قال أ ث ي ب ا أ م بكرا ً هنا قال بعض العلماء ان الرسول يعلم انه اخذ ثيبا ف ب د أ ه بالحديث ليعلم لماذا نكح ثيبا قال بل ثيبا يا ب يا يا الله قال رسول جابر هلا ل تزوجت ج ا ر ي ة يعني ف ت ا ة بكن ص غ ي ر ة هلا ل تزوجت ج ا ر ي ة تلاعبها وتلاعبك قال بابي وامي يا رسول الله لقد استشهد ابي عبد الله بن جبير يوم قحط وترك لي سبع بنات صغار ك أ ن ه ن زغب القطع يعلم من هذا الحديث أ ن أ م جابر هذا كانت متوفاه والذي كان يرعى شؤون ا ل أ س ر ة ا ل أ ب فلما مات ا ل أ ب وقع الحمل كله في عنق الشاب فهو أ ك ب ر اخوته قال ترك لي بنات سبع ك أ ن ه ن زغب القطع ف أ ح ب ب ت أ ن أ ن ك ح ا م ر أ ة ك ب ي ر ة ع ا ق ل ة تجمع رؤوسهن وتقيم على خدمتهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ب ت إ ن شاء الله أ ص ب ت أ ق ر ه على هذا الزواج يعني عاقل لم ينظر لمصلحته ا ل ش خ ص ي ة بل اختار ا م ر أ ة ثيبا ك ب ي ر ة السن يمكن أ ن ترعى أ س ر ة كلها بنات صغار قال إذن فإذا وصلنا له موقعا فاتني الآن اذا وصلنا وسمى الى فاتني ا آ ن وصلنا إذا إ ل مكان كذا وكذا أ ي قبل دخولنا أ و قبيل دخولنا ا ل م د ي ن ة نقيم هناك إ ن شاء الله وننحر جزورا ونقيم عليه يعني نأكل حتى تسمع بنا فتنفض نمارقها وتستعد للقياك و إ ن كانت ثيبا لا ندخل ا ل م د ي ن ة ف ج أ ة فتجدها غير أ ه ل للعرس نقيم خارج ا ل م د ي ن ة لتسمع زوجك أ ن ن ا قد قدمنا فتنفض نمارقها يعني تعد بيتها وتعزله وتنظفه ونمارق جمع نمرق وهو الوسائد التي ي ت ك و الناس عليها فقال جابر والذي بعثك بالحق يا رسول الله ليس لنا نمارق ل ك ع قال ان شاء الله سيكون إ ذ ا أ ن ت عدت إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف ع م ل عملا كيسا يكون لك من ورائه نمارق يعني اشتغل ثم قال يا جابر أ ت ب ي ع ن ي جملك هذا قال هو لك يا رسول الله من غير ثمن قال لا إ ل ا بالثمن أ ن ا أ ش ت ر ي ه منك أ ت ب ي ع ن ي ج م ل ك هذا قال نعم سميه ن يا رسول الله سميه ن ع ن ا د ف ع ل ل س ع ر سومك فقال أ ش ت ر ي ه بدرهم م د ا ع ب ة و إ ل ا فالجمل يسوى أ ك ث ر قال لا إ ذ ن تغبنني يا رسول الله قال بدرهمين قلت له فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع و أ ن ا أ ق و ل لا حتى بلغ أ و ق ي ة يعني أ و ق ي ة من ف ض ة أ و ذهب قلت وقد رضيت يا رسول الله يعني الأقية وظنها جابر د ر د ش ة و م ج ا م ل ة و ت س ل ي ة طريق من رسول الله فلما بلغ ا ل أ و ق ي ة قال ورضيت يا رسول الله تدفع فيه أ و ق ي ة قال نعم قال هو لك قال ولك عندي أ و ق ي ة حتى إ ذ ا وصلوا المكان الذي ذكر النبي أ م ر النبي ب ا ل إ ق ا م ة ونحر جزور وصنع طعام و أ ر س ل رسولا ً من طرفه إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ن الرسول قد قفل و أ ص ح ا ب ه بخير نحن لم نذكر انتبه كل هذا وأنا أتيكم فقط من بدليل أنها كانت في السنة من نتطرق حلى لم الغزوة كل الغزوة بدليل الرابعة الحديث الغزوة لم نتطرق لها أتيكم مقطع أما هذا هذه كيف جابر جزء فهو بعد في فقط بعد قال فلما دخلنا ا ل م د ي ن ة وجدت ا م ر أ ت ي قد أ ع د ت نفسها ونفضت بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبتنا بخير ل ي ل ة حتى إ ذ ا أ ص ب ح ت أ خ ذ ت ب ر أ س جملي و أ ت ي ت به إ ل ى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن خ ت ه وعقلته حتى إ ذ ا انفض الناس من ا ل ص ل ا ة خرج صلى الله عليه وسلم آ خ ر ه م قال ما هذا الجمل قالوا جمل أ ت ى به جابر يا ر س واناخه ل ل ل ه و أ ببابك قال أ ي ن جابر فدعيت له ف أ ت ي ت قال ما هذا يا جابر قال جملك الذي اشتريت يعني بطلنا عن ا ل ش ر و جملك بالدوقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح بيده بين م ن ك ب ي يعني على ظهره من الترشق خذ ب ر أ س جملك يا ابن أ خ ي وانطلق معه يا بلال ف أ ع ط ي ه أ و ق ي ة وزده شيئا يسيرا قال ف أ ع ط ا ن ي أ و ق ي ة وزادني شيئا يسيرا ورد علي جملي صلى الله عليه وسلم فمازال يرى أ ث ر ذلك في بيتنا إ ل ى أ م س القريب أ ي عندما كان يوم الحره ف أ ه ل ك جيش الشام الذي دخل من قبل يزيد كل خير في أ ي د ي الناس فكان جابر قد حدث هذا الحديث بعد تلك الوقعه موطن الدليل. موطن الدليل ان النبي ي س أ ل ه أ ت ز و ج ت ثم يناقشه بكرا أ م سيبا ولم سيب إ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم جرى حديثه مع جابر بن عبد الله عن موضوع الزوجه في غ ز و ة ذات الرقاح س ن ة أ ر ب ع ة وكانت غ ز و ة الخندق سنه ة خمس من ا ل ج ر ة سنة وفي خمس من ا ل ه ج ر ة ي وقد م ا ل خ ن د و ق ر أ ى جابر الجوع والتعب في وجه رسول الله ق اتيت ل أ امراتي أ أذكر ولن ل بكاملها ق ص ة ف س أ ت في م و ض ع ه ا أتيت امرأتي و س أ ل ت ه ا طعاما لرسول الله حتى إ ذ ا صنعناه وليتك تسمع هذه ا ل ق ص ة تحتاج خ ط ب ة ك ا م ل ة وحدها صنع طعاما لا يكفي إ ل ا لواحد أ و اثنين ثم أ ت ى النبي وسارره قد صنعت طعاما يكفيك أ ن ت و أ ب و بكر إ ن شئت ومعكما ثالث فقط فقال ما هو قلت كذا و ق ذ ا قال خير كثير حتى إ ذ ا انصرف الناس من عملهم أ م ر بلال ان ينادي باهل الخندق هلموا الى بيت جابر فقد صنع لكم طعاما فعزم عليه اهل الخندق وكانوا ث ل ا ث ة ع ش ر م ا ئ ة يعني الف تلتميه فدعاهم الى طعام صنع لاثنين او ثلاث قال جابر فضاقت بي الارض بما رحات ثم حتى اذا قدمنا قال انطلق و أ خ ب ر زوجتك أ ل ا تكشف برمتها ولا تخبز عجينها حتى أ ح ض ر قال فلما أ ت ي ت ه ا قالت حضر رسول الله تريد أ ن تطمئن سيشرفنا قال ومعه أ ه ل الخندق مش بس النبي ج ا ك و اهل ا ل م د ي ن ة كلهم قالت بك وبك أ ي أ خ ذ ت تشتم وماذا ستطعمهم ثم تداركت وقالت أ ن ت الذي دعوتهم أ م رسول الله قلت بل الرسول قالت لا عليك إ ذ ا لرسول الله اليوم ش أ ن في بيتنا أ ي سيكون له آ ي ة فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها ت أ ت ي فيما بعد ثم أ خ ذ ي أ خ ذ من الطعام الذي بارك فيه كما سنشرحه ويقول أ خ ر ج ل أ ص ح ا ب ن ا وليجلسوا ع ش ر ة ع ش ر ة حتى صدر أ ه ل الخندق عن طعامنا وكان رسول الله آ خ ر ه م أ ك ل ا ووالذي ب ع س ه بالحق لقد بقي لحمنا كما هو وعجيننا كما هو نخبز منه سائر الليل فقال يا ز و ج ة جابر كلي و أ ر س ل ي إ ل ى من حولك فقد أ ص ا ب الناس ف ا ق وعندما غزوة تعلم ماذا كان الطعام عندما نأتي على كان نأتي الخندق ماذا تؤمن أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أ ن تقع مثل هذه ا ل ح ا د ث ة في بيت جابر في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة و ق ص ة الطعام و ت ك س ي ر ه ثم في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة تكون ذات الرقاع ف ي س أ ل ه النبي هل تزوجت انتبهوا معي إ ل ى هذا التساؤل ل هل ي ع ق أ ن يعزم جابر النبي يوم الخندق إ ل ى بيته ويقول له قل ل ا م ر أ ت ك أ و لزوجك لا تكشف برمتها ولا تخبز عجينها حتى أ ح ض ر ثم يقول لها يا م ر أ ة جابر أ و يا ز و ج ة جابر اصنعي كذا وكذا ثم بعد سنتين على ر أ ي من قالوا أنها سنة سبع يسأله سنة الطريق سبع في ل ح د ي ث ا ل ص ح ي ح ه ل ل تزوجت ا يعقل ه ذ ا أ ب د ا ويكون بين أ ح د في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة و بين ا ذات الرقعه في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة أ ر ب ع سنين لا ي ع ل م ا ل ن ب ي بحال ص ا ح ي ه تزوج أ م ل ا و لكنها بين أ ح د و بين م ا ن ح ن في ص د د ه كانت شهورا ف أ ح د في شوال في شوال من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ل ه ج ر ة إ ذ ا بعدها ذو ق ع د ة و ذ ا ل ح ج ة ختمت ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة و نحن الان في ربيع الثاني من ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة اذن بين استشهاد ابيه و ق ص ة زواجه وذات الرقاع ا ر ب ع ة اشهر فقط ادركتم التحقيق فذات الرقاع في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة وانا مع ف ض ي ل ة الشيخ سعيد حوا رحمه الله جزما مع احترامنا لحديث البخاري ونطلقه على غزوة أخرى سميت بذات الرقاع هي التي رقعوا على الرقاع التي هي بها اخرى بذات سميت أ ر ج ل ه م حين تنقبت من ك ث ر ة المشي فسقطت لحومها وسقطت أ ظ ا ف ر ه ا ف أ خ ذ و ا م ز ق و ن من ثيابهم ويلفون على أ ر ج ل ه م ف س م ي ل ذات الرقاع والتي حضرها أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي والذي قدم من ا ل ي خيبر والذي م قدم من ن الخندق بعد بعد ا ل ح ب ش ة بعد غ ز و ة خيبر مع جعفر بن أ ب ي طالب إ ذ ن فهذه غ ز و ة وهذه غ ز و ة فذات الرقاع هذه و أ ر ج و الا أ ك و ن قد أ ط ل ت ذات الرقاع هذه في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة في منتهى ربيع الثاني ومطلع جماد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ل ي أ خ ذ ب ث أ ر أ ص ح ا ب ه الذين قتلوا غدرا يوم الرجيع وفي بئر معونه فلما نزل بساحه القوم وكانوا قد سمعوا به تفرقوا في الشعاب فلم ير قتالا فاخذ الشاه والنعم واصاب واحد من اصحابه امراه رجل من المشركين واختلفوا في معنى اصاب هل اصاب سباها واخذها ام اصاب انه قتلها وهذا المرجح لانه لم يكن هنالك ا م ر أ ة و ا ح د ة في الخيام فكانت نساء فلو كنا اخذنا سبايا لا يشار الى ا ص ا ب ة ا م ر أ ة و ا ح د ة اصاب رجل من المسلمين ا م ر أ ة رجل من المشركين فلما رجعوا بعد خروج رسول الله من ساحتهم وعلم الخبر اقسم بمعبوده ودينه أ ن ه لا ينثني حتى يهري قدما في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق يتبع أ ث ر النبي والجيش حتى إ ذ ا كانوا في ل ي ل ة قد أ ن ا خ و ا بشعب و ل ي ل ة ذات ريح قال النبي ليلتها من ي ك ل أ ن ا هذه ا ل ل ي ل ة ومعنى ي ك ل أ ن ا يحرسنا فانتدب رجل من ا ل أ ن ص ا ر اسمه عباد بن بشر ورجل من المهاجرين هو عمار بن ياسر كلاهما قال انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كونا بفم الشعب كونا الشعب بفم الشعبي حتى نصبح ونام النبي والجيش فقام الصحابيان فخشيا ان ي أ خ ذ ه م ا نعس فيناما فقال أحده ف ق الانصاري ل أ للمهاجري يعني قال عباد بن بشر لعمار بن ياسر يا ي اي أ خ أي الليل تحب أن أكفيك أوله أم آخرة يعني و آخرة ان ح د م اكفيك يستريح واحد يحرص أي الليل تحب ضرورة وواحد بصح صاحبه ولقى أن أ أ و ل ه أ م آ خ ر ه قال فلام عمار وقام عباد بن بشر يصلي هل تظنون انه كان يتسلى ب ا ل ص ل ا ة حتى لا ينام لا يجمعون مع ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة فالجهاد ع ب ا د ة وقيام الليل ع ب ا د ة هكذا كان مجاهدون الاول فقام يصلي فجاء الرجل زوج المرأة المشرك ر أ ة ا ل م واخذ يترقب ف ر أ ى عباد بن بشر قائما يصلي ففوق له بسهم ووضعه فيه أي ضربه بسهم فنزل السهم في جسم عباد وهو قائم يصلي فمد يده وانتزع السهم و أ ل ق ا ه وبقي قائم يصلي فوضع له سهم ثاني ووضعه فيه ف أ ص ا ب ه في جسده فانتزع عباد السهم الثاني و أ ل ق ا ه والدم يتفجر وبقي قائم يصلي السطحيون من الناس يتبادر إ ل ى ذهنهم د م سال يظل ص ل ي م ه بطل و ض و ء غيب عن ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة وانظر إ ل ى جلال ا ل ق ص ة بقي يصلي الدم لا ينقض الوضوء قائم يصلي فوضع له سهم ا ثالث ا ووضعه فيه فكان قد نزف كثيرا من السهمين وهذا سهم ثالث فخشي أ ن تدركه المني ة وهو قائم يصلي فهو لا يخشى على حياته ولكنه يخشى على الثغر الذي بات يحرسه ان يضيعه فيصل الاذى الى رسول الله والجيش فانتزع السهم الثالث وركع وسجد ثم اهب صاحبه قال قم يا اخي يعني ركع وسجد وسلم ختم الركعه قم يا اخي لقد أثبت, اثبت اي اصبت لا اقوى على القيام فلما ن ئ وبصر المشرك انهما اثنان علم انه قد نذر به يعني قد تنبه الجيش له فولى هاربا فلما راى عمار بن ياسر الدماء تتدفق والسهام الثلاث في الارض قال يرحمك الله هلا هل اهببتني من اول سهم اصابك قال يرحمك الله يا اخي كنت اقرا في سوره احببت ان يقطع نفسي قبل ان اقطعها ووالله لولا خشيت ان اضيع ثغرا اوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ما قطعتها حتى يقطع انفاسي هي سوره البقره كان قائما يريد ان يقرا سوره البقره في قيام ركعه ولكن عندما كثرت الجراح خشي ان يسقط فلا ينتبه النائم فيصل الشر الى الجيش لذلك قطع القراءه وركع وسجد هكذا كانت صلاتهم هذا هو عباد بن بشر و ا ل ر و ا ي ة او الروايات لم تثبت لنا انه قد مات من تلك ا ل ا ص ا ب ة ام بقي على قيد ا ل ح ي ا ة الله اعلم هذا يحتاج الى تحقيق ولكن جوهر ا ل ق ص ة ثلاث سهام وتفجر ثلاث جراح في جسده لم يقطع قراءته الا خشيته ان يضيع ح ر ا س ة الثغر واخاه نائم فيصل الشر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الجيش هكذا كانوا ولذلك كانوا ينتصرون وانظروا الى ما قلنا اليه و ن س أ ل الله الا نكسب عار ه ز ي م ة جديد ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة الى جمعتنا ا ل ق ا د م ة نتم حديثنا ان شاء الله فقد انتهى عند عودته صلى الله عليه وسلم من وسلم ذات الله صلى الرقاء فعاد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من تلك ا ل غ ز و ة في شهر جمادى الثاني من العام الرابع ل ل ه ج ر ة فما زلنا نتحدث عن أ ح د ا ث ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ف أ ق ا م صلى الله عليه وسلم أ ي ا م ا ب ق ي ة جماد ا ل آ خ ر ة ثم استقبل رجب و أ ق ا م ه كاملا في ا ل م د ي ن ة فلما قارب هلال شعبان أ خ ذ يستعد صلى الله عليه وسلم لموعد أ ب ي سفيان الذي ضرب من العام الماضي يوم أ ح د ف إ ذ ا عدتم معي ب ا ل ذ ا ك ر ة إ ل ى غ ز و ة أ ح د عندما انقلبت موازين ا ل م ع ر ك ة لتلك ا ل م خ ا ل ف ة التي بينا أ ن ا ل ر م ا ت قد خالفوا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم فانقلب ميزان ا ل م ع ر ك ة ليؤدب ا ل ص ح ا ب ة و إ ن كانوا ص ح ا ب ة فالله يؤدبهم ل أ ن م خ ا ل ف ة النبي تعني مخالفته سبحانه وتعالى ل أ ن الله يقول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله فبالمقابل معصيه الرسول معصيه لله عز وجل فانقلب ميزان المعركه واتينا على ذلك بالتفصيل موضع الاستشهاد ان ابا سفيان حين اخذ ينادي افيكم محمد افيكم ابو بكر افيكم عمر فعند لم يجيبوه وقال قد قتل هؤلاء ف إ ن كنا أ ص ب ن ا ه م فقد أ ص ب ن ا ث أ ر ن ا فرد عليه عمر هذا كله تذكير بالموقف ختم أ ب و سفيان هذا المقام بقوله موعدنا بدر العام القادم الحرب سجال يعني يوم نساء ويوم نسر الحرب كر وفر ثم يهدد ويوعد المسلمين موعدنا بدر العام القادم أ ي ناخذ س ا ر ن ا على بدر في الموقع الذي أ ص ب ت م م ن ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قل له نعم هو بيننا موعد أ ب و سفيان طلب هذا الموعد بنوع من الحماس و ن ش و ة النصر ا ل م ؤ ق ت ة وقد أ ج م ع كتاب السير و ر و ا ة الحديث من خلال مواقف وتقييم لرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم و ص ح ا ب ة كرام ومن دخل في ا ل إ س ل ا م مؤخرا يعطونا نبذات عن ش خ ص ي ة كل رجل فيكاد يكون إ ج م ا ع ا أ ن أ ب ا سفيان كان رجلا أ ح م ق وهكذا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ب ر س ا ل ة حينما تمت مراسلات بينه وبين النبي ف أ ر س ل إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم ب س من الله ا ل ر ح م ا ل ر ح ي محمد من م عبد الله ورسوله إ ل ى سفيه بني غالب فسماه سفيها فحينما أ ع ط ى الموعد لامه بعض رجال قومه كصفوان بن أمير م ل ا تعطي ا ل ق و م موعد؟ إ ن القوم قد حاربوا ولعلهم يصممون على ث أ ر ما طاب لرجال قريش أ ن يعطيهم أ ب ا سفيان مثل هذا الموعد ولكنها ك ل م ة وانفلتت لم يقدر أ ب ا سفيان عواقبها وقبل النبي هذا الموعد وقبل التحدي فقال نعم هو بيننا موعد ومضت ا ل أ ي ا م والشهور وجاء الموعد أ ح د كانت في شوال من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة أ م ا بدر كانت في رمضان وعندما قال موعدنا بدر العام القادم فهو لم يقصد لا يوم م ع ر ك ة بدر في رمضان ولا يوم أ ح د القائم ا ل آ ن في شوال بل قصد بدرا كبدر لا ك م ع ر ك ة فما هي بدر بدر سوق يقام للعرب في ذلك الزمن عند عيون بدر التي وقعت عنده المعركه تجتمع العرب على هذا السوق ث م ا ن ي ة أ ي ا م في كل عام م ح د د ة حتى لا يختلف مصداق قوله تعالى و ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ه قل هي مواقيت للناس والحج فكانوا ي و ق ت و ن بالهلال العربي فكل العرب من حول م ك ة تعرف أ ن هلال شعبان هو يوم ع ق ا د سوق بدر ويستمر إ ل ى ث م ا ن ي ة أ ي ا م بلياليها بعد هلال شعبان إ ذ ن أ و ل ث م ا ن ي ة أ ي ا م من شعبان في كل عام هو موعد سوق بدر ت أ ت ي العرب من أ ط ر ا ف هذه ا ل ج ز ي ر ة وينعقد السوق للبيع وللشراء و ل ل م ن ا ف س ة بالشعر وللصلح وللوفاء بالذمم اذا كان هنالك عهود او للحرب ان كان هنالك ثارات اذا فعندما قال موعدنا بدر العام القادم يقصد سوق بدر في هلال شعبان العام القادم فلما ترقب الناس هلال شعبان يعني قبل ان يهل بليله او ليلتين امر النبي اصحابه ان يستعدوا لموعد ابي سفيان وذكر رجال قريش ابا سفيان بالموعد قالوا هل نسيت موعدك مع محمد فقال ابو سفيان ما نسيت ولكني لا احب ان القاهم على بدر قال له صفوان وغيره قد, والله كرهنا ان ولكنك قد وعدتهم ا كرهنا ل ل ه ان ت ه م ولكنك و قد د ع فان نحن تخلفنا جرؤوا علينا وكانت لنا سبه في العرب فتدبر امره ابو سفيان وهكذا السفهاء اذا تدبروا الامور قال نرسل اليهم من يرجف فيهم ومعنى الارجاف و بس الرعب ما يسمى بالحرب ا ل ن ف س ي ة في أ ي ا م ن ا ا ل م ع ا ص ر ة ف ا س ت أ ج ر رجلا اسمه نعيم بن مسعود واحفظوا هذا الاسم جيدا ف إ ن له دور مشرف يوم الخندق فقد أ س ل م وقومه لا يعلمون به أ م ا ا ل آ ن فهو ليس من ا ل إ س ل ا م في شيء رجل مشرك ا س ت أ ج ر ه أ ب و سفيان ي ر ك ب راحلته إ ل ى ا ل م د ي ن ة بل و أ ع ط ا ه ا ل ر ا ح ل ة منهم وقال له ا ي ت محمدا وصحبه في يثرب ف أ ر ج ف فيهم وقل إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم تماما كما قال الله تعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله لهم لكم إن قد ونعم الوكيل الآية 173 من وان آل عمران وإن كان علماء التفسير قد اختلفوا في اسباب النزول فتذكرون اننا تناولنا هذه ا ل آ ي ا ت عند حديثنا عن حمراء الاسد بعد احد الذين استجابوا لله والرسول لله إ ذ ن ليست ا ل ع ب ر ة ب أ س ب ا ب النزول إ ن م ا بهذا النص والمضمون فلعل المعنى قد تكرر مرتين فاستشهد علماء السير و أ ص ح ا ب الحديث أ ي ض ا بهذا النص على إ ر ج ا ف نعيم بن مسعود وعزم ا ل ص ح ا ب ة على الخروج لا ننكر أ ن إ ر ج ا ف نعيم هذا أ و ق ع في صفوف المسلمين خللا فقد خشوا ا ل م س أ ل ة وما زالوا م ت أ ث ر ي ن بيوم احد وقد جعل ابو سفيان لنعيم هذا ان حقق رسالته عشر من النوق وضعها تحت يد سعير بن عمرو فقام نعيم برسالته واختلت صفوف المسلمين وبعضهم كره الخروج فما راعهم الا قول ا ل ا س و ة ا ل ح س ن ة وقف ا ل ا ا ئ د ل ذ والنبي اولا واخرا صلى الله عليه وسلم وهكذا وان فالتكن القيادات ف لا بين ا الارض ط ل خ ر لهم م ظهرها الله عليه وقف وسلم صلى بين جموع اصحابه في المسجد ويقول كما اخرج الحديث مسلم في صحيحه ه بيده هو والذي الذي ي نفس من نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد د ب الله هو قسم ودرس في آ ن واحد ليعلمهم أ ن النفس ليست بيد أ ح د بيد خالقها والذي نفس محمد بيده ل أ خ ر ج ن إ ل ي ه م وان لم يخرج معي أ ح د أ ي عزم و أ ي تصميم هذا تخرج وحدك نعم أ خ ر ج لموعدهم وحدي ل أ ن ي قبلت الموعد وان لم يخرج معي أ ح د واذا بالصحابه يزارون ويسبون كانهم الليوث كلنا فداك يا رسول الله فيتجهز في ساعه الف وخمسمئه ة مقاتل فدفع صلى الله عليه وسلم وكان يختار الرجال حسب المواقع فالموقف موقف صدق ي دفع رايته إ لابي ى أبي بكر الصديق واستخلف على المدينه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول شاب صالح خلافا لابيه رئيس المنافقين عبد الله بن سلول فهذا عبد الله بن عبد الله, يعني عبد الله الابن كان شابا صالحا صادق ا ل إ ي م ا ن وقد أ ت ي ن ا على ذكره م ر ة و س ي أ ت ي ذكره بالتفصيل في ا ل غ ز و ة ا ل ق ا د م ة عندما قفل صلى الله عليه وسلم من غ ز و ة بني المصطلق لتعلموا أ ن ه يخرج الحي من الميت استخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله بن سلول. شاب في مقتبل العمر سلول مقتبل على في عبد عبد بن وخرج على ر أ س الف وخمسمائه ة وقال ا ل أ ص ح ب و ك أ ن ه يستقرق الغيب إ ن بدر ا سوق فلا يمنعكم خروجكم لقريش أ ن تستعدوا لسوقها أ ي ض اي أ استعدوا لسوق بدر ف ح م ل و ا ب ض ا ع ة فكانت مؤشرا ب ا ل ط م أ ن ي ن ة أ ن ه سيكون سوق لا تكون حرب فحمل تجار ا ل ص ح ا ب ة بضاعتهم وخرجوا مقلدين سلاحهم ووافى النبي صلى الله عليه وسلم بدرا مع هلال شعبان اما ابو سفيان فخرج بقومه قريش باتفاق مع رؤوسها كصفوان و ع ك ر م ة وخالد قال نغدو م ر ح ل ة عن م ك ة وكان مما يساعده في حيله ان كان ذلك العام يشبه عامكم هذا ش د ة حر في م ر ب ع ا ن ي ة كان عام ج ذ ب لم ينبت به الكلا فساعدت ابا سفيان في حيله السفيهه فقال للرجال المعدودين في قومه نخرج م ر ح ل ة او مرحلتين عن م ك ة لان ا ل ق ا ف ل ة عندما تكون ك ب ي ر ة لا تسير كثيرا حتى تستريح ثم نحتج بعام الجذب ونرجع الى م ك ة فان كان محمد قد خرج علم بخروجنا فارجفه ب ا ل ا ض ا ف ة الى ما صنع نعيم بن مسعود وان لم يكن قد خرج قلنا فهو لم يخرج لان العام عام جدب وقف ل يصلحنا ا الا عام خصب عام وعشب فخرج ب و م ه حتى على اذا كان ر س خ وقال فرسخين من مكة و ف و ق كما ترون يا قوم عامكم هذا عام جدب وانكم ب ح ا ج ة الى رعي العشب وشرب اللبن فلا يصلح لكم الا عام خصب اني راجع فارجعوا فرجع الناس مع ابي سفيان ولم يصل الى بدر وبدر اقرب الى ا ل م د ي ن ة منها الى مكه الذين اتوا الحج و ا ل ع م ر ة قديما قبل ان تحول الطريق يعرفوا ن على بعد مائه وخمسين كيلو متر من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة تقع بدر ا ذ ا فبينها وبين م ك ة ثلثي الطريق وثلثها الى ا ل م د ي ن ة فرجع أبو سفيان ابو وأقام النبي على بدر وانتظر أبا سفيان فلم يحضر وكل أ أبا ق ا النبي وانتظر م فلم على سفيان بدر يحضر و من يريد أ ن يحضر بدر يجب أ ن يوافيها في ا ل ل ي ل ة ا ل أ و ل ى أ و على ا ل أ ق ل في اليوم ا ل أ و ل ل أ ن ا ل ل ي ل ة تسبق اليوم من أول شعبان فلم يحضر أبو سفيان أخذ النبي حذره ولكن عمل مع شعبان سفيان النبي ولكن أول أبو أخذ أصحابه بالتجارة مع باقي قبائل العرب باقي يحضر حذره فاتجروا ونعموا ولم يشاركهم في ذلك الموسم قرشي واحد حتى ربحوا لكل دينار دينار ف أ خ ب ر ه م النبي ومن معه من أ ص ح ا ب ه جئنا لموعد أ ب ي سفيان وما زلنا نرقبه فشاع في العرب جميعا أ ن النبي قد جاء للموعد والذي تخلف أ ب و سفيان وقريش فكانت حرب إ ع ل ا م ي ة وحرب ن ف س ي ة أ ق ا م و ا ث م ا ن ي ة أ ي ا م وانفض السوق واخر من خرج من بدر وفارقها هو النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فقد خرجوا في اليوم التاسع بعد أ ن رحلت قبائل العرب جميعها وعندما رجعوا بهذا الفضل كما قال الله تعالى فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آية آل 174 من آل عمران ا ل آ ي ت ا ن متتاليتان الذين قال لهم الناس إن الناس لهم إن قد جمعوا لكم فزادهم ا خ ش و ه م ف إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فعندما رجعوا بهذه ا ل ن ف س ي ة والربح والخير شاع في قبائل العرب من حولهم ان المسلمون ذو ق و ة حتى كانت بعض القبائل او رؤساء القبائل ي س أ ل و ن ه م وهم في الموسم بلغنا ان قريش لم تبق منكم احدا الا القليل يوم احد فقد اتوا على معظمكم وها نحن نراكم اكثر اهل الموسم عددا فكانت هذه حرب ن ف س ي ة في قبائل العرب ا ل م ج ا و ر ة ولقريش في ا ل ا ص ر فعندما سمعت قريش بان محمدا صلى الله عليه وسلم قد حضر الموسم هو واصحابه وكانوا اكثر اهل الموسم قامت ا ل م ل ا و م ة بينه وبين ق ا د ة قريش قد كرهنا والله ان توعدهم ولكنك قد وعدتهم والان قد شاع في العرب انهم قد جرؤوا علينا وانا قد جبنا هذا مما جعلهم يستعدون ل غ ز و ة الخندق التي سنذكرها فيما بعد المسمات بالاحزاب قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في خلال هذا العام على تثبيت الامن داخل المدينة صلى عليه وسلم عمل على وحول المدينة الجمعة تثبيت وربطناه بخطبة في و عليه و س ل م عمل في خلال هذا العام على تثبيت الامن داخل ا ل م د ي ن ة وحول ا ل م د ي ن ة وربطناه ب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة معنى الامن في الاسلام في وهل حققه الاسلام ام لم يحققه ومما كان له ارتباط بهذا الحديث هذه ا ل غ ز و ة النبي لم يقاتل بها ولكنها حققت امنا و ق و ة للمسلمين في خلال عام واحد بعد انتهاء احد م ب ا ش ر ة في عام واحد غزا النبي كونوا معي في تصور هذا العدد وقسموها على الشهور والايام وانظروا ما معنى هذا في ح ي ا ة امم كان عددها م ح ص و ر غزا النبي بعد احد في خلال عام واحد فقط ست غزواته على ر أ س ه ا وعقد لواء لثلاث سرايا ست غ ز و اذا وثلاث سرايا إذا قلنا انها معارك فهي تسع معارك في عام واحد والعام اثني عشر شهر معدل كل شهر وكم يوم في م ع ر ك ة يخرج اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا ي أ ت ي ه الناس فيدفع عن نفسه مع انه لم يلق حربا في اكثرها منها ذات الرقاع مثلا لم يكن فيها حرب منها ما نحن في صددها ا في ي ل ومنها بدر الموعد لم ي ك ف ي حمراء ر ب ن ه ا ح م الاسد في اليوم الثاني بعد احد مباشره ة لم يلقى ي ف ا حرب ولكنه اوقع رعبا في قلب قريش فانصرفت ومنها اجلاء ب ن النضير حين هموا بالغدر فكان تثبيت الامن في داخل ا ل م د ي ن ة كل م ا حدثته نفسه ب ا ل خ ي ا ن ة والغدر كان ذاك عقاب ف أ ج ل ى بني النضير ومنها د و م ة الجندل التي لم ي أ ت الحديث عنها بعد ومنها غ ز و ة بني المصطلق التي سنعرض لها في جمعتنا القادمه ة إن شاء ا ل ل تعالى ست غزوات وثلاث سرايا في عام واحد كلها ليشعر من حول ا ل م د ي ن ة ان م م ح د احدا و ص ب ه في الساحة ح ان أحداً لم ت أ خ ذ منا م أ خ ذ ا وفي هذا العام حقه ت ى نعطي العام ح قبل ان ننتقل الى مطلع العام الخامس ل ل ه ج ر ة كانت حوادث ونحن نتناول ا ل س ي ر ة بكل جوانبها لا بمعاركها فقط فلسنا في ك ل ي ة ع س ك ر ي ة حتى لا نتحدث الا عن القتال ف س ي ر ة النبي كلها دروس لنا فكان في هذا العام حوادث ولد فيها الحسين ا بن علي بن ابي طالب الحفيد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى ان نذكر هذا فيه درس معنوي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحسن المرء اسماء ابنائه ف إ ن حقوق الولد على والديه ثلاث أ ن يختار الرجل أ م ه يعني أ ن يختار الرجل زوجته فيحسن اختيار ا ل أ م التي ستنجب ا ل أ ب ن ا ء ينظر أ ي ن سيلقي بذاره فيختار ذات الدين الثاني أ ن يحسن اسمه إ ذ ا ولد فيختار له اسما حسنا ف إ ن ل ل أ س م ا ء أ ث ر في مسمياتها والثالث ان يعلمه شيء من كتاب الله ليعينه على ط ا ع ة الله وبر والديه ولد الحسين ل ف ا ط م ة الزهراء حفيدا ثان ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضر النبي الى بيت ف ا ط م ة فقال اين ابني ا ر و ن ي والحفيد ابن والجد اب وان علم اين ابني ا ر و ن ي فكان في العام الماضي في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة قد وضعت الحسن الولد ا ل أ و ل وتكرر المشهد نفسه وفي العام القادم عندما ولدت المحسن والذي أ ه م ل ت ه كتب ا ل س ي ر ة ل أ ن ه مات في سن الرضاعه ث ل ا ث ة ذكور ثم جاءت زينب فعندما كان يولد الولد للحسين وللحسن لعلي لم اذكر و ل ا د ة الحسن بالتفصيل اشرنا انه ولد فقط خذ و الدرس ا فيها حضر النبي وقال اين ابني اروني فوضع الطفل المولود في حجره صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ عليه ما شاء الله له ان ي ق ر أ وباركه وحنكه ثم قال لابيه علي ماذا ا س م ي ت م ه قال حرب فنظر الى ن ب ي ل علي مبتسما وقال لا بل هو الحسن هذا في الولد الاول وعندما ولد الحسين تكرر المشهد اين ابني اروني وضع في حجر النبي وجرت المراسيم بالتمام من ق ر ا ء ة وتحنيك ثم قال ما ا س م ي ت م ه قال حرب علي مصر على هذا الاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو الحسين وهكذا في الولد الثالث ما اسميتموك قال حرب قال لا بل هو المحسن ان شاء الله فمات المحسن صغيرا وعاش الحسن والحسين وعند ذكر هذا الاسم ب أ ل التعريف اجمع علماء السير وعلماء المسلمين على اختلاف تصنيفاتهم انه اذا ذكر في كتب الدين وتاريخ المسلمين الحسن ب أ ل التعريف ولم ي ق ر ن باسم اخر يبينه صرف الى الحسن بن علي بن ابي طالب ا بن ف ا ط م ة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرف لغيره مطلقا اذا قلنا الحسن فهو الحسن بن علي واذا ذكر الحسين في كتب الفقه او الحديث او السير ولم يقترن باسم اخر لا يصرف الا للحسين ا بن علي ا بن ابي طالب ا بن ف ا ط م ة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الا اذا ذكر احد الاسمين بالتعريف واقترن باسم يخصصه كان نقول الحسن البصري او الحسين بن منصور الحلاج وهكذا فسماه النبي الحسن والحسين وعدل عن كلمه حرب ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة توفيت ام المؤمنين في هذا العام ز ي ن ب بنت خ ز ي م ة ا ل م ل ق ب ة بام المساكين ولعل ايضا حظها في كتب السير وعند ر و ا ة الحديث قليل ل أ ن ه ا لم تعش طويلا في بيت ا ل ن ب و ة فاختلف في ع د ة ا ل شهور أ ق ل ه ا ثلاث و أ ع ل ى ه ا ت س ع ة أ ش ه ر إ ذ ن هي لم تكمل في ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ك ز و ج ة و أ م مؤمنين إ ل ا ب ض ع ة أ ش ه ر لم تكمل عاما ولكنها كانت ت ق ي ة بره أ ح ب ه ا النبي حبا كثيرا توفيت رضي الله عنها واول من دفن في البقيع من امهات المؤمنين يعني من ال بيت النبي هي اول د ف ي ن ة في البقيع ولم يمت من ازواج النبي بعدها ا م ر أ ة في حياته قط الاولى خ د ي ج ة توفيت في م ك ة وهذه زينب بنت خ ز ي م ة ام المساكين ثاني ا م ر أ ة ترحل من بيت ا ل ن ب و ة ولم يمت بعدها ز و ج ة للنبي بقين كلهن في حياته حتى ارتحل هو صلى الله عليه وسلم عنهن وهن ع ش ر ة في عصمته اما زينب هذه فقد كانت ا ل ز و ج ة ا ل خ ا م س ة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا العام أيضا توفي ابو سلمة زوج ايضا هذا العام سلمة سلمة ام ز و ج ة النبي أ م المؤمنين فلما انقضت عدتها تقدم لها أ ب و بكر يطلبها لنفسه وعندما كانوا يطلبون ا ل أ ر ا م ل لا ر غ ب ة فيهن و ش ه و ة بل واجب يترتب على ا ل ص ح ا ب ة فان تزوج ا ل ا ر م ل ة ودخول الايتام في حجره وكفالته خير من ان تمتد اليهم يد البر والفاجر ب ح ج ة الاحسان اليهم حفاظا على س م ع ة الام تقدم أبو بكر, الصديق ولا يجهل مسلم من ابو بكر الصديق وطلب من ام س ل م ة الزواج ولكنها اعتذرت اليه بلطف وقالت انكح بعد ابي س ل م ة يعني هو ظل إ ز ل ا م بعد ابو س ل م وفاء لزوجها فتقدم إ ل ي ه ا عمر فكان نصيبه كصاحبه من الاعتذار باللطف و إ ص ر ا ر ه ا على البقاء أ ر م ل ة ترعى أ ي ت ا م ا فتقدم إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها لنفسه فاستحيت أ ن ترد على رسول الله كما قالت لابي بكر وعمر أ ن ك ح بعد أ ب ي سلمه هذه مقاله لا تقال للنبي فاعتذرت بعذر فيه أ د ب قالت يا رسول الله إ ن ي ا م ر أ ة م س ن ة وذات غ ي ر ة وذات عيان يعني ا م ر أ ة ك ب ي ر ة ما انفعكش وعندي غ ي ر ة ش د ي د ة ل أ ن ه ع ن د ك أ ك ث ر من ز و ج ة وعندي أ ط ف ا ل ب ق ل ق ك فيهم يعني فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا أ ن ك مسنه ف إ ن ي أ س ن منك و أ م ا ا ل غ ي ر ة ف أ د ع و الله أ ن يصرفها عنك فلا غ ي ر ة بعد اليوم و أ م ا عيالك فهم عيالي فقبلت الزواج المبارك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ا ل ز و ج ة ا ل س ا د س ة وكان الزواج بعد و ف ا ة زينب ام المساكين فاسكنها في ح ج ر ة زينب وهي اسمها هند بنت زاد الركب ام س ل م ة ولنا معها اكثر من موقف في دروس ق ا د م ة ام س ل م ة ح د س ولا حرج اول من افتى في الاسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله ما غرت غيره ولا حزنت حزنا حين نكح النبي بعد غيري مثل ما غرت وحزنت حين نكح أ م ي س ل م ة ف إ ل ى درس قادم أ و خ ط ب ة ق ا د م ة لتمام باقي هذه المعاني ادعوا الله و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة خطبة وقد وقفنا أبواب في آخر خطبة لنا آخر على ه غ ز و ة بني المصطلق وهو تمام صرام العام الرابع ل ل ه ج ر ة واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه لعامهم الخامس من ا ل ه ج ر ة هنالك بعض أ ح د ا ث لا أ ح ب أ ن أ ض ي ع خ ط ب ة في تناولها ت أ ت ي دروسها في فقرات حديثنا عن كثير من معالم من كثير السيرة غ ز و ة بني المصطلق هذه لا تقل قدرا وقيمه و أ ه م ي ة عن أ م ه ا ت الغزوات التي يعرفها كل المسلمون مثل بدر و أ ح د والخندق وفتح م ك ة وذلك لما فيها من الدروس التي ستسمعون غزوة بني المصطلق نزل في ش أ ن ه ا ق ر آ ن يتلى و إ ن لم يسمى باسمها كبدر و أ ح د ولكن ل ل أ ح د ا ث التي وقعت فيها كانت في شعبان من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ل ل ه ج ر ة سمع صلى الله عليه وسلم أ ن هنالك رجل يقال له الحارث ابن ضرار سيد بني المصطلق وهم ممن اعانوا قريشا يوم احد انه يجمع الجموع لغزو ا ل م د ي ن ة وكان من عادته صلى الله عليه وسلم اذا بلغه مثل هذه الاخبار يبادر هو لغزو من يفكرون بغزو مدينته لا ان يقف موقف المدافع الا اذا داهمه الامر و ف ا ج أ وضاق الوقت عن الخروج كما وقع يوم الخندق ويوم ع ي د فجمع صلى الله عليه وسلم اصحابه وخرج بعدد كبير وخرج معه عدد لا ب أ س به من حيث الكم من المنافقين الذين لم يشهدوا معه غ ز و ة قبلها خرجوا طمعا في المغانم فقد ر أ و ا ان المسلمين لا تنكس لهم رايه ولا تلين لهم قناع وما خرجوا في غ ز و ة الا عادوا بغنائم وعادوا بنصب مظفر فخرجوا طمعا في هذه ا ل غ ز و ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وقدم طلائع له ل أ ن ه يعلم أ ن القوم يجمعون له فلعله يكون لهم كمين وكان من عادته إ ذ ا خرج في غ ز و ة أ و سفر اصطحب بعض أ ز و ا ج ه فكان في هذه ا ل غ ز و ة أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة و أ م المؤمنين أ م س ل م ة وفي طريقهم أ ص ا ب أ ص ح ا ب ه عينا للعدو فاحضروه الى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه عن القوم واستعدادهم ومكانهم فتكتم الرجل على قومه فامر النبي به فقتل وهذه س ي ا س ة الحروب لانه عدو وعين لقومه وبلغ الخبر قومه بان عينهم قد امسك وقتل فداخلهم رعب ومضى صلى الله عليه وسلم في سيره الى ان داهمهم في موقع يسمى المريسيع والمريسيع ن س ب ة الى عين ماء ماؤها قليل واخذت من رصع العين اذا دمعت واحتقنت دمعها في محاجرها تسمى عين المريسيع عين اي ينزعون منها و ي س ت ب ر و ن حتى يتجمع الماء م ر ة اخرى وهكذا فسميت م ا ا ء ه شحيح قليل ف المريسيع يقولون ترصع عين فلان او رصعت اذا اصبح دمعها ي م ل أ محاجرها وعند عين الماء التقى الجيشان فامر النبي صلى الله عليه وسلم على سنته وخلقه والهدف الذي بعث له وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و ل أ ن ه هاد العباد إ ل ى ربهم أ م ر أ ن ينادى فيهم ل ل إ س ل ا م أ و ل ا فكان مناديه عمر بن الخطاب فنادى القوم أ ن قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله تمنعوا بها دماءكم و أ م و ا ل ك م ف أ ذ ى القوم هذا النداء و أ ص ر و ا على القتال فتصاف الجيشان وتراشق النبل س ا ع ة من زمن ثم حمل المسلمون عليهم ح م ل ة رجل واحد فقتلوا منهم ع ش ر ة او ن ي ف و ا س ت أ س ر الباقي اخذهم الرعب ومعنى ا س ت أ س ر اي استسلموا فاسرهم ا ل ص ح ا ب ة فاسر ب ن المصطلق جميعا وكانوا م ئ ت ي بيت او يزيدون و أ خ ذ ت أ م و ا ل ه م غنائم للمسلمين فلما حصرت هذه الغنائم وبمقياس الزمن كانت أ ل ف ي بعير فانظر إ ل ى ق ي م ة أ ل ف ي بعير في ذلك الوقت و خ م س ة آ ل ا ف ر أ س من الشاي ومئتي ا ل غ ن و م بيت بنسائهم و أ ب ن ا ئ ه م وما يملكون من أ م و ا ل وحلي ذلك كله. وجعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا مولاه شقران ثم استراح صلى الله عليه وسلم ليقسم هذه الغنائم وهذا السبي وكان في السبي سيد القوم ايضا الحارس بن المصطلق وابنته بنت سيد القوم واسر ا ب ن ة سيد القوم و ب ا ت ي بيت من اعز ل ر ب من ع قبائل العرب ليس شيء بالامر السهل في ح ي ا ة العرب قديما وعندما ر أ ت ا ب ن ة الحارث واسمها جويريه واصبحت اما للمؤمنين وزوجا لنبينا الكريم فيما بعد فنقول رضي الله عنها فلما ر أ ت جويريه انها في الاسر و انها ستكون في سهم بعض اصحاب النبي و يعرفون معنى الرق و الاسترقاق في جاهليتهم سعت الى النبي صلى الله عليه و سلم ليعينها على فكاك رقبتها من هذا الاسر و س أ ل ه ا النبي من, من تكون فاخبرته انها ا ب ن ة سيد القوم و انها جويريه فاعانها النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخطر لها على بال و ق ف ة عند هذا المشهد النبي حينما اسر القوم جميعا نظر في امرهم وقدر انهم من اعز بيوت العرب واسترقاقهم ليس بالامر السهل ولكن عنادهم واصرارهم على الكفر هو الذي اوقعهم والنبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول ر ح م ة للعالمين ليس ا ل ش أ ن ان يغلب او ان ينتصر او ان يملك انما هو يريد ه د ا ي ة الناس فكان يتدبر امرهم كيف له ان يفك رقاب م ئ ت ي بيت من اعز بيوت العرب من الرق فساق الله له مثل هذا الموقف ان تسعى ج و ي ر ي ة بنت الحارث بنت سيد قومها ان تسعى الى النبي ط ا ل ب ة منه العون فعرض عليها ان يعتقها فتسلم فتكون ز و ج ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك غ ا ي ة ما تتمناه فقبلت فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فاعلنت اسلامها على رؤوس الاشهاد من قومها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم و أ ل ق ى عليها الحجاب وضمها إ ل ى نسائه وشاع الخبر بين ا ل ص ح ا ب ة كل هذا وهم معسكرون على عين المريسيع في ديار القوم وشاع الخبر في ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ج و ي ر ي ة بنت الحارس بنت سيد القوم فقال بعضهم لبعض أ ص ب ح القوم أ ص ه ا ر النبي وهل ينبغي لنا أ ن ن أ س ر أ ص ه ا ر رسول الله لا ينبغي ذلك إ ذ ا قوموا فاعتقوا ما في ايديكم من قومها حتى يكون أ ص ه ا ر النبي مكرمون ف أ ع ت ق كل رجل ما في يده ف أ ع ت ق القوم عن ب ك ر ة أ ب ي ه م في ل ي ل ة واحده ة ام عائشة امرأة تقول رأيت ق و المؤمنين على أم أيمن ما م ا الحارث فبإسلامها من بنت جويلية اعتق م ئ ت ي بيت في ل ي ل ة و ا ح د ة من قومها ولما اعتقوا تشاوروا في بعضهم فقالوا وهل جزاء الاحسان الا الاحسان هذا نبي حقا وهذا دين حق فاعلنوا اسلامهم جميعا ففي اول النهار كانوا اسرى كفارا فما اصبح ص ب ي ح ة اليوم الثاني الا وهم مؤمنون مسلمون انصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا يشرح صدور المسلمين ولكنه يغيظ المنافقين فامثال بن سلول وكان في هذه ا ل غ ز و ة اي عبد الله بن ابي ا بن سلول رئيس المنافقين الذي صرح ا ل ق ر آ ن بنفاقه ب آ ي ا ت تدلى الى قيام الساحر لم يعجبه مثل هذا وامتلع صدره غيظا فهو يترقب اي مدخل يدخله الى فتنه في القوم ويريد الله ان يمحص قلوب المؤمنين ويكشف النقاب عن مثل ه اولئك المنافقين فقدر له مناسبه ليظهر نفاقه وتنكشف عنه استاره ثم تكون درسا للمسلمين الى قيام ا ل س ا ع ة القوم عسكروا والنبي قد ابتنى ب ج و ي ر ي ة بنت الحارث واصبح القوم اسلاما وانصارا فهم يستضيفون النبي في ديارهم ذهب الغلمان الى عين الماء يستقون وكما قلنا فهي م ا ء ه ا قليل ا ذ ا ينتظر حتى يتجمع الماء فيستقون اليسير اليسير فكان غ ل اجير م او لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و ارضاه وكان ن الماء و هناك غلام اخر هو حليف للخزرج والخزرج الذي منهم منهم عبد الله بن ابي بن سلول كلا الاجيرين او كلا الغلامين او كلا الشابين على عين الماء يستقون وقع بينهما منازعه انا قبلك انت قبلي انا اسقي انت تسقي فتخاصم الغلامان فرفع يده اجير عمر وضرب حليف الخزرجي ض ر ب ة م ن ك ر ة شجت له وجهه فان شجاعته و م ر ؤ ت ه على قدر ش ج ا ع ة و م ر ؤ ة س ي د ه فان سيده ومعلمه عمر بن الخطاب واذا اجير عمر فلا غ ر ا ب ة فعندما سال دم الخزرج ح ل ل ل ي ف صاح مستنصرا وما زال حديث عهد باسلام او قريبين لذلك فنادى بشعار الجاهليه حيث كانوا ينادون اذا ما ظلم احدهم فقال حليف الخزرجين ي يال ل خ ز ر ج اي استنصر الخزرج و ا ف ز ع ة من الخزرج فعندما نادى يال الخزرج وتجمع غلمانهم خاف اجير عمر فنادى الاخر يال المهاجرين والناس في خيامهم لم يميزوا هذه ا ل ص ي ح ة من اجير اما هو الحدث سمعوا النداء وهو قريب من ا س م ا ئ ه م كان نداء ا ل ج ا ه ل ي ة نداء في الخارج يقول يال الخزرج ونداء اخر يقول يال المهاجرين فسار الرجال الى سلاحهم وظنوا انها م س أ ل ة ك ب ي ر ة وان ف ت ن ة او قتالا وقع بين الفريقين وسمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسرع الناس وصولا الى موقع ا ل ا س ت غ ا ث ة و ر أ ى الناس قد اشهروا سلاحهم فرفع صلى الله عليه وسلم ذراعيه وهو يقول لهم ابي دعوى ا ل ج ا ه ل ي ة وانا بين ظهرانكم اي ما هذا النداء فسكت الناس وهدؤوا واستطلع صلى الله عليه وسلم الخبر فلما علم قال دعوا هذه الكلمه ة اي ل فانها منتنة دعوى ا ل ج ا ه ل ي ة والقبليه ة دعوا ذ ه فانها الكلمة منتنة ثم كلم المضروب وارضاه حتى أ س ق ط حقه عن الضالب و أ ص ل ح النبي صلى الله عليه وسلم ذات بينهما وانفض ا ل أ م ر عند جميع المؤمنين وعاد الكل إ ل ى خيامهم أ م ا المنافقون فلم ينتهي ا ل أ م ر عندهم وبالذات عند ابن سلول الذي خرج طمعا في المغنم فوجد ا ل غ ن ي م ة أ ص ب ح ت للمؤمنين كالمؤمنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فلم يصبه ش ي ئ ا من هذه الغنائم قوم أ س ل م و ا ف أ ع ت ق و ا فرجعت إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م و إ ب ل ه م وشياههم و أ ص ب ح و ا أ ص ه ا ر النبي فشد به بهم ب ه أ ز ر ق كل هذا كان يغيض ابن سلول ومن كان على شاكلته فوجدها ف ر ص ة س ا ن ح ة هذا الحدث الذي انتهى في أ ق ل من ربع س ا ع ة بتقدير الزمن في أ ي ا م ن ا فجلس في خيمته وحوله من هم على شاكلته يخالطهم بعض المؤمنين لان الطيور على اشكالها تقع فاكثر الذين كانوا يحيطون بابن سلول هم اهل النفاق ولكن لا ي ح ل و المجلس من ان يكون فيه صادق ايمان لا يعرفون المنافقين يعرفون ابن سلول وباقي المنافقين كانوا مستورين لم يكشفوا ولكن ابن سلول كان لا يستطيع ان يستر نفسه فالقوم جلوس واذا بابن سلول يشق هذا الصمت ويقول ارادوا و فعلوها قد قالوا يعني ل هكذا ه يا ا م ج ي ن و قتالنا وضرب اجيرهم حليفنا ا و ا د ف ع ل و ه ا هذا ما كنت ا خ ش ا اسمعوا الاسلوب الذي يريد د خ ل المنافق الذي به ي ا ث ا ر ة الفتن اوقد فعلوها ليحرك الدم في رؤوس قومه اوقد فعلوها هذا ما كنت اخشى احللتموهم دياركم وقاسمتموهم اموالكم فنافسوكم فيها ثم جعلتم انفسكم غرضا للمنايا دونهم حتى قللتم وكثروا ويتمتم اطفالكم وعز ابناؤهم فما أ ر ا ك م و إ ي ا ه م إ ل ا كما قال ا ل أ و ل يعني ا ل أ م ث ا ل إ ل ا كما قال ا ل أ و ل ل ع ن ة الله عليه نحن مضطرون أ ن نقول مقالته للعلم وناقل الكفر ليس ب ك ا ث ر قال هذا ما قال الاول أ يأكلك و ل كلبك سم من كلبك يأكلك شبه ل م ه ا ج ر ن ا أ ن ص ا ر سمن و قووا ه فنافسوهم ديارهم م سم من حتى في كلبك ي أ ك ل ك و الله ولا يستطيع ان يحلف ب ا ل ل ه و ا ل ع ز ة فينكشف كفره قال والله, والله لئن رجعنا الى ا ل م د ي ن ة اي عندما نعود لئن رجعنا الى ا ل م د ي ن ة ليخرجن الاعز منها الاذل ثم قال ك ل م ة و كلماته هاته التي كانت وقد بلغت مبلغا في ا ي د ا ء النبي واصحابه سطرها ا ل ق ر آ ن حرفيا كما قالها لكن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فهو يرى نفسه وقومه اعزاء وان النبي والمهاجرين عندهم اذلاء ثم قال والله لو امسكتم عنهم انفاقكم اي المساعدة المادية إلى غير داركم فارى الا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا من حوله وسطر ا ل ق ر آ ن هذه الكلمات حرفيا في س و ر ة اعطاها اسما يليق بلقبه واسمه سماها س و ر ة المنافقون في القرآن الكريم القرآن وكان بين الحاضرين شاب صادق الايمان يعي كل ما يسمع اسمه زيد بن ارقم فحمل كل ما جرى من كلام ومشى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رهط من المهاجرين فيهم عمر بن الخطاب فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ك أ ن ما فقع فيه حب الرمان أ ي طبع الدم نفرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ش د ة الغضب ولكنه أ ر ا د أ ن يمتص هذه الفتنه فقال يا غلام لعل في نفسك على صاحبك شيء فقلت ما قلت قال لا والله يا رسول الله فليس بيني وبينه إ ل ا ا ل إ س ل ا م قال لعله أ خ ط أ سمعك فما قال ما قلت قال والله ما ا خ ط أ س ل ع ي يا رسول الله لقد قال ما قلت لك حرفيا وما زال النبي يلتمس ا ل ا ح ذ ا ر لذلك المنافق ويشكك في مقاله هذا الفتى ب غ ي ة التحقق اولا وحتى ي ن ق ص غضب الحاضرين فلما اصر الغلام على مقالته قال عمر بن الخطاب يا, يا رسول الله مر بشارب مر عباد بن بشر فليات إ ل ي ك ب ر أ س هذا المنافق ف إ ن ه قد أ ع ل ن نفاقه قال لا يا عمر كيف إ ذ ا تحدث الناس وقالوا إ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه ولكن قم ف أ ذ ن بالرحيل وكانت س ا ع ة ظهير وهاجره ما كان النبي يرتحل في م ث ت ه ا ابدا فقام عمر و أ ذ ن بالجيش في الرحيل فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم واستوت به ناقته و أ ر خ ى لها زمامها تلقاه اسيد بن حضير من س ا د ة ا ل أ ن ص ا ر واحد النقباء فقال ب أ ب ي وامي أ م ي ي رسول س الله ل ل حياه ا ا بعد بتحية أن إ قال ب ب أ و أ م يا ي رسول الله لقد رحلت بنا في س ا ع ة ش د ي د ة حر ما كنت تفعل مثلها من قبل قال أ و م ا بلغك ما قال صاحبكم قال ومن صاحبي قال عبد الله بن ابي سلول قال وماذا قال بابي أ ن ت و أ م ي قال يزعم لئن رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ ذ ل قال صدق والله يا رسول الله والله ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ ذ ل ف أ ن ت العزيز فينا وهو الذليل م ن الزليل ف أ ن ت تخرجه متى شئت و ا ن نجد ولكن النبي أ م ر بالسير وحث السير فمضى بهم من منتصف ذلك النهار و ط ي ل ة الليل وصدر النهار الثاني وهو لم ينزل عن راحلته أ ب د ا حتى إ ذ ا آ ذ ت ه م الشمس في ط ل ي ع ة اليوم الثاني أ م ر بالنزول وفي هذا السير لم يكن مجال للتحدث بالفتنه فالقوم على سفر ومن هذا ا ل إ ر ه ا ق ماء أ ن ا خ و ا ومست أ ج س ا د ه م ا ل أ ر ض حتى غلبهم النوم فناموا الساعات الطوال ف ه د أ ت الفتنه ولم يكن مجال ل ل ز ي ا د ة ا ل ح ا والنقصان وعندما أ ن ا خ النبي صلى الله عليه وسلم أ و قبل أ ن ي ن ي خ وهو في طريقه وفي تلك ا ل ل ي ل ة نزل عليه الوحي وهو على ر ح ل ت ه نزل الوحي يصدق سمع ذلك الشاب زيد بن أ ر ق م الذي نقل ا ل م ق و ل ة إ ل ى النبي ويتلو عليه آ ي ا ت النفاق ب ح ر ف ي ة ما قاله عبد الله بن أ ب ي ا بن سلوك و إ ل ي ك م نص ا ل آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل س و ر ة س و ر ة المنافقون ورقمها في هذا المصحف مصحف ا ل م د ي ن ة خمسمية ورقم أ ب ع وخمسين و ر ا ل آ ي ة المشار إ ل ي ه ا بعد صدر ا ل س و ر ة قول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ي ن ف ض و ولله خزائن السماوات و ا ل أ ر ض ولكن المنافقين لا يفقهون إ ذ ا سماه الله منافق فهي م ق و ل ة يقولون ا ل آ ي ة التي بعدها يقولون لئن رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ ذ ل ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ل ل م م ؤ ن ن ي و المنافقين لا يعلمون هاتان ا ل آ ي ت ا ن صرحتا ب ح ر ف ي ة ما قاله ابن سلول حتى لا يكون مجال للشك فهو يعلم ما قال والذين كانوا حوله في ح ي م ت ه سمعوا ما قال والذين سمعوا زيد بن ع ر ق م وهو ينقلها إ ل ى النبي سمعوا ا ل م ق و ل ة فنزل ا ل ق ر آ ن بنفس الكلمات فلا مجال للشك فلما نزل الوحي على النبي وتلقى منه ا ل آ ي ا ت أ خ ذ يسير براحلته حيث ماشى زيد بن ع ر ق م وهو على راحلته يقول ا ل ص ح ا ب ة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إ ل ى اذن زيد قال ورفعه من اذنه ليس الما ولكن مداعبه حتى وازت اذنه الافق هكذا يعني ميل رأسه وهو يقول لقد وفى الله سمعك يا غلام أ و في لفظ ر و ا ي ة بعضهم لقد صدق الله سمعك يا ه ل ا م ثم يقول ل ل ص ح ا ب ة ويشير اليه هذا الذي وفى بسمعه لله فعندما نزلت ا ل آ ي ا ت وشاع الخبر واستيقظ الناس من نومهم بعد تلك ا ل ا س ت ر ا ح ة تكلم الناس وقالوا نزل ق ر آ ن ا في ب ل سلول وسماه الله منافقا في ا ل ق ر آ ن الكريم ق ا ل و ا ا ذ ا لا شك ان النبي قاتل ابن سلول وكان في الجيش ابنه شاب حسن الاسلام والايمان مخلصا لله والرسول واسمه عبد الله ايضا فهو عبد الله ا بن عبد الله ا بن ابي بن سلول فلما سمع م ق ا ل ة الناس ورجح ان النبي قد يقتل اباه انظروا كم في هذه ا ل غ ز و ة من دروس سعى الشاب المؤمن هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحياه ب ت ح ي ة الاسلام ثم قال له يا رسول الله لقد بلغني ما نزل من ق ر آ ن يتلى في ش أ ن ابي والتصريح بنفاقه فان كنت قاتله يعني إ ذ ا أ ن ت عازم على قتله ف إ ن كنت قاتله ف أ م ر ن ي أ ح م ل إ ل ي ك ر أ س ه ف إ ن ي أ خ ش ى ي ان رسول الله أ ت أ م ر به غيري يعني تكلف واحد غيري بقتله أ ن ت أ م ر به غيري ف إ ن الخزرج يعلمون أ ن ي أ ب ر رجل فيها ب أ ب ي ه فوالذي بعثك بحق منذ كذا وكذا عاما ما أ ك ل ولا شرب إ ل ا من يدي ف إ ن ي أ خ ش ى ي ان رسول الله أ ت أ م ر به غيري فلا تطيق نفسي أ ن ترى قاتل أ ب ي يمشي بين الناس فتغلبني عليه ف أ ق ت ل ه ف أ ك و ن قتلت مؤمنا بمنافق ف أ د خ ل النار ف أ خ س ر ديني ودنياي ئ أ ا م ر ن ي به يا رسول الله أ ح م ل إ ل ي ك ر أ س ه ا ل س ا ع ة هذا هو ا ل إ ي م ا ن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م يقول ا ل ص ح ا ب ة فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم أ ي موقف هذا شاب يطلب من النبي أ ن يحمل ع ل ي ه ر أ س ابيه ر ف ت عين النبي ثم ردد بيده على كتف الشاب المؤمن وقال لا يا عبد الله سنحسن صحبه ابيك ما دام معنا يعني ما ثم استراح الجيش ثم ارتحل فلما كانوا على أ ب و ا ب ا ل م د ي ن ة وكان ل ل م د ي ن ة صور ولها باب ف إ ذ ا رجع النبي من غزوته يدخلون من هذا الباب ويستقبلهم الناس وكانت من س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يمشي في آ خ ر الجيش ويقدم الجيش كله بين يديه ويقول س ي ر بين يدي ودعوا ظهري ل ل م ل ا ئ ك ة وكان هذا له ح ك م ة ان يكون اخر الجيش فيطمئن عليهم يعين ضعيفهم ويتفقد احوالهم ويطمئن عليهم و ا ل م ل ا ئ ك ة خلفه تكون حصنا ودرعا واقيا لجيش المسلمين فلا يؤخذ من خلفهم غيله هكذا كان حال النبي فقدم الجيش بين يدي ه وكان هو آ خ ر الجيش سيرا ليدخل آ خ ر واحد إ ل ى ا ل م د ي ن ة مش اول واحد آ خ ر واحد فشد راحلته عبد الله ا بن عبد الله ا بن أ ب ي بن سلول الشاب المؤمن شد ر حتى ل ه ح ت سبق الجيش ووقف على باب ا ل م د ي ن ة ثم سل سيفه ووقف عند الباب فكلما جاء قوم أ ذ ن لهم بالدخول والناس يعجبون ما ش أ ن ك يقول لا ش أ ن لكم حتى إ ذ ا أ ق ب ل أ ب و ه على راحلته وضع السيف في وجهه ودعس بقدمه على يد ر ا ح ل ة أ ب ي ه ثم قال له انزل يا عدو الله وعجب ا بن سلول قال يا ل ك أ ت ف ع ل أ ب ي ك هذا قال انزل يا عدو الله ف أ ن ز ل ه ووضع السيف على عنقه قال تزعم أ ن ك أ ن ت العزيز و أ ن رسول الله والمهاجرون أ ذ ل ا ء لا والذي بعثه بالحق والله هو العزيز فينا ابن العزيز إ م ا م العزيزين و أ ن ت الذليل ابن الذليل والله لا تدخل مدينته ولا تجاوره فيها إ ل ا إ ذ ا أ ذ ن لك ف أ خ ذ أ ب ا ه عن الباب ونحاه والسيف على عنقه حتى دخل الناس وكلهم يعجبون ما لك يا عبد الله يقول لا ش أ ن لكم حتى حضر النبي صلى الله عليه وسلم فدهش النبي لهذا المشهد فنزل عن ر ا ح ل ة ما هذا يا عبد الله قال يا رسول الله يزعم هذا الذليل أ ن ه هو العزيز في ا ل م د ي ن ة و أ ن ه يخرج من يشاء ولم يقل أ ن ه يخرجك فلا والله ف إ ن العزيز فينا هو رسول الله ولا يمكن لهذا الذليل أ ن يدخلها والمنافق إ ل ا إ ذ ا أ ذ ن ت له يا رسول الله ف أ خ ذ النبي بيد الشاب التي تمسك السيف ونحاها عن عنق أ ب ي ه ثم قال له دع أ ب ا ك يدخل سنحسن صحبته ما دام معنا م ر ة أ خ ر ى فدخل ابن سلور ل ل م د ي ن ة بعد اذن صريح من النبي وبعد أ ن لقي ا ل م ه ا ن ة و ا ل م ذ ل ة اما ماذا لقي في ا ل م د ي ن ة وماذا استغل ض ر ف ا نحن انسقنا مع ا ل ر ح ل ة وتركنا حدثا مهما فيها سنرجع اليه وهو حديث الافك الذي ابتليت به ام المؤمنين ع ا ئ ش ة وقد وقع لهم في الطريق بعد تلك ا ل ا س ت ر ا ح ة و ا ل ر ح ل ة التي حصلت لا يمكننا ا ل آ ن أ ن نشير إ ل ي ه أ و نتناوله لضيق الوقت فاحفظوا أ ي ن وصلنا حتى نرى ماذا تم لهذا المنافق وكيف فعل به قومه بعد أ ن عفا عنه النبي وما هي ح ا د ث ة ا ل إ ف ك إ ل ى جمعه قادمه ة جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أدعو الله الذين القول ل ل من أحسن وإياكم ا